ستة وعشرون استمع إلى العبارات وأعدها ثم أجري حواراً مع أصدقائك السلام عليكم وعليكم السلام يا جدي كم عدد التفاح في الشجرة؟ أحد عشر تفاحاً وكم عدد التفاح على الأرض؟ تفاح واحد أنت طفل عاقل